مُذَكِّر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّر كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا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 يَذُر فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِنَّا وَاحِدًا نَتْبَعُ إِنَّا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَسُعُر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَد سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ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 نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّمَ بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ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 أَكُنْ فَا رُكُم خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ دَرَاءَةٌ فِي الذُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَاءٌ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 وَلا قَدِ أَهْ لَكْنَا أَشاعكُمْ فَهَلْمِ مُدَّكِد وَكلُلُّ شيءَي فَعَلُومُ فيِي الزّبُر وَكلُلُّ صَغيرِ وَكَبِرٍ مُسْتَطَرْ إِ المُتَّطينَ فِي جََّاتِ وَنَهَر